قالهم أولئك على أسري وعجلت إلي قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَرْبَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَقَلَّهُمُ السَّافِرِينَ فَرَجَعَمُ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا və səddə də قَالَوْا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا وَلَا ثمنا <ترجع> أوزارا من زينة Oh Oh, and